يا ميرلين يا يا عبد الله البرغوثي هقسمت تضل عال وعهدك توفي نظراتك شفت الموت بألوانه فابت متلين زاد بقلبك يمانو جيدو زنزين شفت الموت بألوانه فابت متلين زاد بقلبك إيمانه عيش ساير ثابت ما بترجع على دربك عاش ملايين ولا ما بترجع درب العياش ساير ثابت ما بترجع على دربك شمسة. وعد القسام رح يعلن صفقة باسمك، بكرة الأيام رح بنزينها بالشمس، وعد القسام رح يعلن صفقة باسمك، أنت وأخوانك في الدرب بزنزانة يجمع.